بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السابع والأربعون من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البسطي يقول حفظه الله من بداية غزوة حنين إلى نهاية غزوة الطائف غزوة حنين ويقال لها غزوة أوطاز أو الموضع الذي كانت به الوقعة في آخر الأمر ويقال لها أيضا غزوة هوازن سببها وكانت سبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخضعت له قريش خف أشرف هوازن وثقيف أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحشدوا وعزموا على قتاله جموع هوازن وعددهم واجتمعت إلى هوازن وثقيف جموع كثيرة من القبائل وهم نصر وسعد بن بكر وهم الذين استرضع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من هلال وفي بني جشم رجل يقال له دريد بن الصمة شيخ كبير قد عمي ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شجاعا مجربا وفي ثقيف سيدان لهم في الأحلاف قاري بن الأسود وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وقد بلغ جيش الكفار عشرين ألفا وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة فلما أجمع مالك بن عوف السيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يسوقوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم فسار بهم حتى نزروا بألطاس نصيحة دريد بن الصمة وتنظيم مالك جيشة ولما نزل مالك بن عوف بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة فقال دريد للناس بأي واد أنتم قالوا بأوطاس فقال نعم مجار الخيل لا حزن ضرث ولا سهل دهس ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويغار الشاء قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم فقال أين مالك فدعي إليه فقال له يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ما لأسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويغار الشاء فقال مالك سقط مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم قال ولما قال مالك أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم فقال له دريد راعي ضأن والله وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم قال ما فعلت كعب وكلاب؟ وهما انضطنان من هوازن قالوا لم يشهدها منهم أحد فقال دريد غاب الحد والجد ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب ولو وجدت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب ثم قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا أرفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم ثم ألقي الصبات على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك وإن كانت عليك ألفا كذلك وقد أحرزت أهلك ومالك فقال مالك ابن عوف لا والله لا أفعل ذلك إنك كابرت وكبر عقلك والله لا تطيعنني مع شرهواز أو لا أتك أن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري قالوا أطعناك فقال دريد هذا يوم لم أشهد ولم يفوتني ثم أمر مالك ابن عوف بالخيل فصفت ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت النعم ثم قال الناس إذا رأيتموهم فاكثروا جفون سيوفكم ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد استكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر هوازن فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع هوازن بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم فانطلق ابن أبي حدرد رضي الله عنه فدخل في هوازن فقام فيهم حتى سامع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر استعارة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والمال من أهل مكة وبعد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومات العسكرية المطلوبة عن جيش هواز استعد لمواجهتهم فاستعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية وكان ما زال مشركا أدراعا وسلاحا فقال صفوان وغصبا يا محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مضمونة فعر صفوان رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة درع ورأى ابن ماجه في سننه والإمام أحمد في سننه بسند صحيح عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استثلت من حين غزى حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا فلما قادم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وبعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة تسعة عشر يوما خرج إلى حنين يوم السبت لست ليال خلونا من شهر شوال سنة ثمان للهجرة واستعمل عتاب بن أسيد رضي الله عنه أميرا على مكة وهو أول أمير في الإسلام على مكة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ألف من المسلمين عشرة آلاف الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة وألفان من أهل مكة وهم الطلقاء وأكثرهم حديث وعهد بالإسلام لم يتمكن الإسلام من قلوبهم وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس كثير من المشركين مثل صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغيرهم ويعتبر هذا الجيش أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين ولهذا ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة قصة نبي من الأنبياء فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع في قلوب بعض المسلمين من هذا الشعور وهو الافتخار بكثرتهم والاعتماد عليها قال لهم إن نبيا كان في من كان قبلكم أعجبته أمته فقال لن يرم هؤلاء شيء فأوحى الله إليه أن خيرهم أن خيرهم بين إحدى ثلاث إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستميحهم أو الجوع أو الموت قال فقالوا أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به ولكن الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في ثلاث سبعون ألفا شجرة ذات أنواع وفي الطريق إلى حلين رأوا شجرة خضراء عظيمة يقال لها ذات أنواق كانت العرب, كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعقوفون عندها ويعقوفون عليها فقال بعض الناس من الطلقاء ممن هم حديث عهد بالجهلية يا رسول الله دعا ذات انواط كما لهم ذات أنواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها لا لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة وفي هذا دليل واضح على أن قلوب هؤلاء الطلقاء لم تتشاط بالإسلام بعد لحدث تعاتهم بالجاهلية أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيره إلى فأطنب السيرة حتى كانت عشية فحضرت الصلاة فجاء رجل رجل فارس فقال يا رسول الله ان طلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم ونسائهم اجتمعوا في حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله فضيلة لأنس ابن أبي مرتعد رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يحرس الليلة؟ فقال انا سُبْنُ أَبِي مَنْ ثَادِي الْغَنَوِيِ رضي الله عنه. أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب فرسا فارس له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى ولا تنزل من فرسك الليلة. فلما أصبح خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلحة فركع ركعتين. ثم قال أهل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه. فثويب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي التفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إن طلعت حتى كنت في على هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت طلعت. أشع بين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنزلت الليلة قال لا إلا مصليا أو قضي أنهاجا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى وصل إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء إلى عشر ليال خالون من شوال تعبئة مالك بن عوف جيشه ولما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في واد حنين وكان قد سبق المسلمين إليه وفرق الناس فيه وأوعز إليهم أن يرفقوا المسلمين بالنبل أول ما يطلعون ثم يحمل عليهم حملة رجل واحد تعبئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وفي السحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه عقد الألوية والرايات ورتب جنده في هيئة صفوف المنتظمة وراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة البيضاء التي هادها له فاروت ابن نفافة الجذامي ولبس جرعين والمغفرة والبيضاء واستقبل الصفوف وطاف عليهم فأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني سليم خالد بن الوليد رضي الله عنه فلم يزل على مقدمته حتى ورد الجعران وفي صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه على مجنبة خيلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه عزيمة المسلمين وفرارهم بدأ المسلمون ينحدرون في وادي حنيل وكان منحدرا شديدا وذلك في عماية الصبح وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي واحنائه وشعابه فما راعهم وهم ينحطون إلا الكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحد وبدأ الضرب بخالد بن الوليد رضي الله عنه حتى سقط وانكشفت خايل بني سليم مولية وتبعهم أهل مكة وهم الطلقاء وبدأ الفرار من كل مكان قال جابر رضي الله عنه ما رجعت رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم قال البراء بن عازب رضي الله عنه فلقوا قوما غماتا لا يكادوا يسقط لهم سهم ترشقوهم رشقا ما يكاد يخطئون فلما رأى ابو سفيان بن حرب هزيمه المسلمين وكان قد اعتزله وصفان بن اميه وحكيم بن حزام ورجال من اهل مكه وراى تل ينظرون لمن يقول النصر فقال وكان حديث عهد بالاسلام لا تنتهي هزيمه دون البحر وصرخ كندا بن الحنبل وهو مع اخيه لامه صفان بن اميه على بطل السحر اليوم فقال صفان اسكت فضل الله فاك فوالله لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن تبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين، وتبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته فيهم ابو بكر وعمر, وعمر وعلي ابي طالب و العباس الفضل وأبوه في أن ابن الحارث وربيعه ابن الحارث وأيمنه ابن عبيد وأبوه ابن أم ايمن حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينادي أي الناس. ينادي إلي أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله لكن لم يلتفت منهم أحد ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قيمة المشركين وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب والعباس رضي الله عنه اخذ برجام بغلته صلى الله عليه وسلم وأبو سبيان ابن الحارث آخذ بركابها يقفالها عن الإسراع نحو العدو وهو صلى الله عليه وسلم لا يألو يسرع نحو المشركين وهذا في غاية ما يكون من الشجاعه التامة انه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد الكاشف عنه جيشه ومع ذلك على فغلته وليست سريعه الجارية ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكرا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتمهما أرسله به ويظهر دينه على سائل الأديان. نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فاستنصر ربه ودعاه قائلا اللهم نزل نصرك اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل وصحابة الذين ثبتوا يقاتلون معه ويتقون به لشجعته وثباته صلى الله عليه وسلم كعادتهم في مثل هذه المواقف قال قلبر ابن عازم رضي الله عنه كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وان شجع منا الذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن أبي طالب بن رضي الله عنه كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى القوم منه شيبة بن عثمان يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما رأى شيبة بن عثمان بن أبي طالحة قتل الأبوه يوم أحد كافرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انهزم عنه أصحابه إلا نفرا قليلا قال أنهم ادركوا ثاري من محمد وفي رواية لأنه خرج إلى حنين مع أهل مكة والمطلقاء وهو يريد أن يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم غرة فيثار منه. وكان يقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا. فجاء رجل عن يمينه صلى الله عليه وسلم فإذا هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فقال عمه ولن يخذله. ثم جاءه عن يساره فإذا هو بأبي سفيان بن الحادث رضي الله عنه. فقال ابن عمه ولن يخذو له ثم جاءه من خلفي فما بقي إلا أن يضربه بالسيف إذ رفع له شواض من نار كالبرق كاد, كاد أن يحرقه فوضع يده على بصره ومشار قهقراء على شيبة فعلمت أنه ممنوع. والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيب يا شيب ادر مني فدنت فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ثم قال اللهم أذهب عنه الشيطان قال شيبة فرفعت إليه بصري هو أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي هذا والله ما كان فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيب قاتل الكفار قال شيب فتقدمت أمامه أضرب سيفي والله يعلم اني أحب أن أقيه بنفسي ولولقيت تلك الساعة يا أبي ولولقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لا أقعت به السيف فجعلت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هزم المشركون ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره ودخل خباءه دخل عليه شيبة حبا لرؤية وجهه صلى الله عليه وسلم وسرورا به فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا شيب الذي اراد بك الله خيرا مما أردت بنفسك ثم حدثه شيبه بكل ما أزمره في نفسه مما لم يكن ذكره لأحد قط ثم قال شيبة فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأذنك رسول الله ثم قلت له صلى الله عليه وسلم استغفر لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثر الله لك رجوع المسلمين وانهزام الكفار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه وكان رجلا صيدا يا عباس ناذى أصحاب السمرة وفي رواية أخرى قال أنس رضي الله عنه فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا المهاجرين ثم قال يا لالأنصار يا لالأنصار فلما سمع المسلمون نداء العباسي رضي الله عنه أقبلهم يقولون لبيك لبيك ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ ذرعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس رضي الله عنه لك لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها لقد هتف العباس رضي الله عنه بأصحاب العقائد ورجال الفداء عند الصدام فهم وحدهم الذين تنجح بهم الرسالات وتفرج الكروب أما هذا غثاء من العوام الحراس على الدنيا السعات إلى المغارب فما يقوم بهم أمر أو يثبت بهم قدم وتجالد الناس مجالدة شهيدة وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من على بغلته كالمتطاول عليها ينظر إها قتالهم ثم قال الآن حمي الوطيس ثم أخذ حصيات فرما بهن وجوه الكفار وقال شاهد الوجوه فلم يبق منهم أحد إلا امتلاء عيناه وثمه ترابا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزموا ورب الكعبة انهزموا رب الكعبة نزول الملائكة ثم أيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن أنزل ملائكته لأرهاب الكفار فقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 والله غفور رحيم وروى الإمام الذهبي في السيره في جيد عن عبد الرحمن مولى أم بورثا عم أنشهد حنينا كافرا قال لما التقى والمسلمون لم يقوموا لنا حل بشاة فجئنا تهوش سيوفنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا راشيناه إذا بيننا وبينه رجال حسان رجوه فقالوا شاهد الوجوه فارجعوا فهوزمنا ورول إمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن يعلى بن عطاء قال فحدثني أبناؤهم عن أبائهم أنهم قالوا وسمعنا صلسلة بين السماء والأرض كامرار الحديد على التصلي الحديد فهدمهم الله قلت ولم تقاتل الملائكة في غزوة حنين وإنما نزلت لتخويف الكفار ولم تقاتل الملائكة في غزوة قط إلا في غزوة بدر الكبرى فقد روى ابن إسحاق في السيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام وكانوا يكونون في ما من الأيام عددا ومددا لا يضربون متامعة الكفار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال يومئذ من قتل كافر فلاه سربه فقد أبو طلحة الانصاري رضي الله عنه يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم شجاعة أم سليم رضي الله عنها وكانت ام سليمان رضي الله عنها والده انس بن مالك رضي الله عنه وزوج ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه قد خرجت مع زوجها وكان معها خنجر فقدر والامام مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال ان ام سليمان اتخذت يوم حنين الخنجرا فكان معها فرااها ابو طلحه فقال يا رسول الله هذه ام سليمان معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا خنجر؟ قالت اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ثم قالت رضي الله عنها يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سنيم إن الله قد كفى وأحسن قصة صاحب الجمال الأحمر قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكان امام هوازن رجل ضخم على جمال أحمر في يده راهة سوداء في رأس رمح طويل له أمام الناس وهو خلفه فإذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رافع لمن وراءه فتبعوه فرصد له علي بن طالب رضي الله عنه ورجع من الأنصار كلاه ما يريده فضرب علي رضي الله عنه عن قبيل جمل فوقع على عجزه وضرب الأنصار يساقه فطرح قدمه بنص ساقه فوقع واقتتل الناس حتى كانت الهزيمة أبو قتالة رضي الله عنه وقتيله ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الأبا قتالة الحارثة بن ربعي رضي الله عنه سلب رجل قتله فقد أخرج الشيخان في صحيح معنى بي قتالة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عم حنين فلما التقينا كانت المسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المسلكين قد على رجل من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته بسيف على حبل عاتقه وأطبل عليه فضمّني ضمّا وجدت منها ريح الموت ثم أدركت الموت فأرسلني فلا يحق أمر بن خطاب فقال ما الناس قلت امر الله عز وجل ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قطيرا له عليه دينه فلأرسله فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثانية فقمت فقلت من يشهد لي ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلكا بقتاله فقصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب, وسلب ذلك القتيل عندي فأرضيه من حقه فقال أبو وكره الصديق رضي الله عنه لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه قال أبو قتال فأعطاني فبيت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثر في الإسلام. قال الإمام راغو في شرح السنة، وبالحديث دليل على أن كل مسلم قتل مسلماً في القتال يستحق سلبه، يستحق سلبه من بين سائر الغانمين وأن السلب لا يخمس قال ذلك أم كثر. وروي أن سلمة بن الأكوع قتل مسلماً، فجاء بجماله يقوده عليه رحله وسلاحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل، قال ابن الأكوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع وسواء نادى الإمام بذلك أو لم ينادي وسواء كان القاتل بارز المقتول أو لم يبارزه لأن أبا قتالة قتل القتيل قبل قول رسول صلى الله عليه وسلم قتل قتيلا فله سلبه ولم يكن بينهما مبارزة ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع سلبه له فكان ذلك القول من الرسول صلى الله عليه وسلم شرع حكم وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وإليه ذهب الأوزعي والشافعي شدة سلمة للأكوع رضي الله عنه روالهم مسلم في الصحيحية عن سلمة للأكوع رضي الله عنه قال غازون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينها نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجهم على جمل أحمر فأناقه ثم انتزع طلقا من حق به فقيد به الجمل ثم تقدم يتقدم مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشات اذ خرج يشتد فاتى جمله فأطرق غيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل وهو طليعة للكفار فاتبعه رجل على ناقة الورقاء قال سلمه فاتبعته أعدو فكنت عند ويرك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأناخته فلما وضع ركبته في الأرض اختربت سيفي فضربت رَأْسَ الرجل فندر ثم جئت بالجمل أَقُودُهُ عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن سمعه فقال من قتل الرجل قال سلم قلت أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن بن الوليد رضي الله عنه ذكرنا في بداية أمر وأن هوازن استطاعت من خلال الكمائن أن تضرب مقدمة المسلمين مما أدى إلى فرارهم ومن بين الذين جرحوا وسقطوا من شده الجراح خالد بن الوليد رضي الله عنه فلما انزل الله نصره على المؤمنين وفرّت هوازن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد ابن حبان في بسنة صحيحه بسنة صحيح عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هو فكان على خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يدل على رحل خالد بن الوليد قال ابن الأزهر شئت أو قال سعيت بين يديه وأنا محتالم أقول من يدل على رحل خالد بن الوليد حتى دللنا على رحله فإذا هو قاهد مستند إلى مؤخر رحله فأتىه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل المسلمون يتبعون القفار حتى تفرقوا في كل وجه لا يلوي أحد على أحد وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة وهم طلقاء لما رأوا من نصر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم فأنذر الله تعالى في حولين قوله تعالى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 وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وهكذا نهزم الكفار هزيمة المنكرة ووهم المسلمون النساء ودراريهم وأنعامهم مطهردة الكفار وسرية أبي عامر رضي الله عنه إلى أغطاس وكان سابها أن هوازل لما انهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عوف النصري فرجوا إلى الطائف فتحصنوا بها وثارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أطاس. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم سرية من أصحاب بقيادة أبي عامر أشعري رضي الله عنه هو عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد أفضل الشيخان في صحيحهما على أبي موسى رضي الله عنه أن قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى رضي الله عنه وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في رخبته طماه جشمي بسهم فأثبته في رخبته فانتهد إليه فقلت يا عم من رمك فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني فقصدت له فلاحقته فلما راني ول فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك قال فنزع هذا السهم فنزعته فنزى منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرئه مني السلام وقول له يقول لك أبو عامر استغفر لي قال أبو موسى رضي الله عنه واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات فلما مات رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وفي بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمبي فأخبرته بخبرنا وخبر أبو عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضا منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياضة بطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس فقلت ولي رسول الله فاستغفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مضخان كريما قصه سهل بن حنيف رضي الله عنه فوالإمام احمد في مسنده وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أبي أممة أبن سهل بن حنيف قال اغتسل ابي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنيف حين هزم الله العدو وكان رجلاً أبيضاً حسن الجسم والجلد فنظر إليه عمرو بن ربيع اخو بني علي بن كعب وهو يرتسل فقال ما رأيتك يوم القط ولا جارية في سدرها باحسن جسداً من جسد سهل بن حنيف فوعيك سهل مكانه واشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن سال ابن هنيف وعك وإنه غير رائح معك فأتىه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من شأن عمر بن ربيعة وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد قال النور إليه عمر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا إذا رأيت ما يعجبك بردك إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبارك فإن العين حق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن ربيعة اغتسل فغسل وجهه ويديه ومرفقيه ورجلتيه وأطراف رجليه وداخلة زاره في قدح ثبصوب ذلك الماء على سهل بن حنيف يصوبه رجل على رأسه وظهره من خلفه فراح سهل مع الناس ليس به بأس جمع الغنائم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنائم فجمع وكانت السبعة ستة آلاف من النساء والأطفال والابل أربعة وعشرون ألفاً والغنم أكثر من أربعين ألف شات وأربعة آلاف أوقية فضة فجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري رضي الله عنه ثم أمر بها فحبست بالجعرانة ولم يقسمها حتى انصرف من غزوة الطائف شهداء المسلمين في غزوة عدين كانت خسارة المسلمين طفيفة جداً فقد استشد من المسلمين يوم حولين أربعة نفر وهم أيمن بن عبيد ابن أم أيمن وعزين بن زمعة الأسذي وسراقة بن حارث وابو وأبو عامل الأشعري رضي الله عنه جميعا وجريح منهم عبد الله بن أبي اوفا فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن إسماعيل قال رأيت بيادي بن أبي اوفا ضربة قال ضربتها مع نبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وجريح كذلك خالد بن رليد رضي الله عنه كما تقدم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته